ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدَ وَقَالَ قَلِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَ عَتِيدَ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدَ مَن نَّعَمَ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِلٍ مُرِيبَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ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 ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوما نقول لجحنم ما امتلئ يوما نقول لجحنم ما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 ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها لهم ما فيها